درت اتكلم أنا كذا <تصفيق> طيب. طيب عشان نفهم الايرن ديفيشينسي انيميا لازم نعرف الايرن الميتابوليزم موجود في اي اهل وايش بيحصل له والامتصاص بتاعه ايش وبيروح فين وبيجي منين وفقد فين علشان نفهم الايرن ديفيشينسي طيب الدايتري ايرن الحديد انا قلت ان اللي جسمنا كله من 3.5 ل 5 جرام حديد 3.5 ل 5 خليك فاكر هذا الرقم عشان حنسألك فيه إن شاء الله طيب الحديد اللي موجود في الأكل موجود في صورتين إما موجود في الخضروات في, في صورة فرق بروتين كومبليكس بنسميه لان نيم آيان وإما موجود في صورة أنيمال دايت بسميه نيم آيان بفضل فرق بروتين كومبليكس هل تكون إشارة مجدد؟ أي بالزبط كده بالزبط طيب. ال الانمال ضايت او الهيم ايرل ما يلاقيه في الميت في اللحمة في الليبر في الكبدة في الفيش. بولتري اند اكس. طيب. في اللحوم. خليك فاكر كده دايما. اللحوم الحمرة بزاك. الكبدة. طيب. الخضروات. خصوصا طبعا خضروات التازة. والعسل الاسود عارفين العسل الاسود في <تصفيق> عسل اسود في عسل نحل في <تصفيق> <وفيه> عسل اسود وفي <تصفيق> عسل اسود كده ايوه الدبس بيسموه الدبس طيب اللي هو مستخرج من قصب قصب السكر طيب دول اكثر اربع حاجات يعني لو حد قال لك انا عندي نقص في الحديد ايه اش اكل تقول له هز الاكل طيب طبعا انهي الافضل اللي مو... الحديد اللي موجود في الخضروات اللي هو في البروتين ايرن كومبليكس ولا الملهين ايرن اللي موجود في اللحوم الحيوانية الخضار الحيوانيه أو... بالظبط <تصفيق> الهيم ايرون طيب بالعكس اهوت الحديد اللي موجود في اللحوم والكبدة والحاجات اللي زي كده بيساعد على امتصاص الحديد اللي موجود في الخضروات بيساعد على امتصاصه كمان طيب زي ما هنشوف يبقى موجود قلنا فاللحوم الكبد الكبده كبده الحيوانات والكبد ده برده في الأسماك في الدجاج في البيض طيب دكتور ايوه هتفرق اللي هو يكون دي. في فيجين فيجين ترانسوارت ترانسوارت صح لا اهلا وعليكم السلام ورحمه الله هو الفرس هو اللي بيجي الفيرس لازم بنحوله الفيرس بس احنا دلوقتي في مرحله الامتصاص لسه ما دخل الجسم ولسه ما بقى انكوربوريتك في الهموغلوب. ده ده خلي زرة حديد بس. طيب؟ فهنا مش هتفرق معايا فاتف من فرس. المهم يمتص ويدخل بقوة الجزء. وبعد كده نتعامل معايا. طيب؟ طيب. في البشتابولت ده بقى بنقول في الدور تجريد ليه في البشتابولت زي الجرجير، السبانخ طبعا مشهورة او السبانخ ممكن كلنا عارفين ان السبانخ مليانة حديد طيب؟ هفين استباني اخوان لا. طيب الحمد لله. طيب الواقبة <تصفيق> العادية بتاعة اي حد الجول الواقبة الطبيعية يعني. بيبا فيها من 10 الى 15 ملي جرام حديد. طيب? هل بيمتص كلهم? لا. الجسم ما يمتص الا واحد الى اتنين ملي جرام في اليوم فقط. ممكن يعني لو بقى الحكاية يعني ضربة خالصة عند هذا المريض وعنده نقص جديد في الحديد وانينة جديدة. ممكن يمتص ثلاثة. خيب؟ مكان الامتصاص فين يا شباب؟ في الديودنما والشيجنما. أوكي؟ النونهيم ايرن اللي هو بتاع الخضروات لازم يحصل له يكسلوا من الفيري بروتين كومبليكس. لازم نحرره من البروتين اللي ماسك فيه. بإيه؟ بالأسد والإنزيم اللي موجودة في المعدة. أوكي؟ أما 25 <تصفيق> عشر بين خمسة عشر تقول من خمسة عشر في المية يبقى مصروف يعني 1 من مللي جرام تقريبا تا خمسة عشر في المية من الكمية دي من <تصفيق> لا يلا عشرة مللي جرام ماشوف ما هو جسمك بيفقد يوميا من واحد لاثنين مللي جرام حتى أنت في الأفضل نتكلم على أنت وأنا بنفقد 1% في المية واحد مللي جرام يوميا بالكتير قوي تل مللي جرام وبنه يمتص نفس التنمية. قالوا خلاص احنا ايه? اللي جاي عايزينه على قد اللي رايح. مش زي الطفل. الطفل لازم يمتص اكتر من اللي بيفقد. عشان ده يلمو. بيعمل ايه تيشه جديدة. طيب. ده بالنسبة اللي قلنا النن هيم آن لازم يحرر من البروتين كومبليكس بايه بالاسد والإنزايبز اللي موجودة في المعدة. وبعد كده نعمله ويبقى فارس. طيب عشان ايه؟ ننتص. اما الهيم اير اللي بقى يا شباب شوف ايه؟ does not need yominal processing. ينتص كما او. ده الهيم اير اللي موجود في الكفدة في اللحم طيب؟ اوكي؟ في حاجة في اللي فات؟ كده فرنا الحديد موجود في الاف. في صورة ايه؟ في صورة فرق فرق. اه اما فرق بروتين كومبليكس واما هيم <تصفيق> اير. انه الابزورشن بتاعه احسن الـ الـ الـ اه ال جي اي طيب طيب إيه طبعا بعد حاجات في طبعا بعض الحاجات بتساعد في الامتصاص وبعض الحاجات بتقلل الامتصاص زي ايه طبعا هنعجلها بالتفصيل بس كده سريع كده زي الفيتامين سي ده بيساعد في الايه الابزورشن في عادة سيئة دايما عند الناس يقولك بعد ما اكل لازم اشرب شاي في بعض بعض الناس ماعرفش انها دي موجودة عندنا في الريف المصري عرفش هنا موجودة ولا لا لا. إذا موجودة تبقى عادة برضو سيئة زي زي ما عندنا في الريف المصري. بس هل إن عندنا انتم ما شاء الله الشاي بتاعكم بيبقى إيه؟ خفيف. يعني ملوش تأثير قوي. الشاي المصري اللي يعني راح مصر وشاف مصر تلاقيه شاي ما شاء الله زي الحمر كده تكتب ديه. فطبعا ده بيبقى بقى أسوأ يعني. ده طبعا دي عادة سيئة ليه؟ لأنه بيقل او بيقلل امتصاص الحديد في الشاي والكاكاو طب طيب الكالسيوم برده بيعمل انهيبيشن للال ابسوربشن محتاج ايه يا شباب زي ما قلنا اي حاجه بتعتمد على السكس والإيش. العادي الميل والفيمل العادي يعني وخصوصاً في مين اللي هي بعد المين بوز اللي هي ما بنزلش ما فيش بيدي يعني بيبقى من نص الواحد ملي جرام في اليوم البريقنا في مين بتوصل الاثنين لتشالدرين نص نص مرحبني يا شبني يعني بس مشكو تشالدرين مفروض أكبر شوية طيب احنا قلنا يا شباب الأبرستوتال بودي آيب كونتينت من ثلاثة ونص لخمسة جرام اللي موجود. طيب. موجود في ايه؟ في صورة ايه في جسمي؟ او متوزع ازاي في جسمي؟ الحديد. كونتين، كونتين الحديد موجود في الهيموغلوب. طبعا احنا عارفين الفاكشة بتاعت الهيموغلوبة انه هو اكشن ترانسبان. طيب في مخزون بقى مخزون الحديد. يا شباب موجود في الريتيلو ديسيلين سيستر اللي هو البومار والسبلين والليبر عبارة عن ايه? عبارة عن فيريتين وهي مستقرة يا شباب ولا فيها ايه? ولا إيه في حاجة طبعا يبقى الفيل كمية الحديد اللي موجودة دي موجودة في الهيموغلوبين كي okay. وبعدين الستورس اللي موجود في سولف فيريتين وهي مستقرة موجود موجود موجود في الارتيجيوندوسيل السيستم اللي هو الجومار والسجين والليبر طيب موجود برضو حوالي 4% بصورة مايوغلوبين اللي هو موجود في العضلات وبعض الانزايم زي الميو البروسيدين والسايتوكروم في كمية ضئيلة اللي هي واحد من عشرة في المية اللي هو الترانسبورت ايرل اللي هو الترانسفيرل اللي هو ناقل الحديد ايه هو ناقل الحديد يا شباب اللي بيمكن الحديد في الدم؟ ترانسفير ايه ترانسفير ناقل الحديد في البلازما الترانسفير ده اللي بيشير وبالمناسبة لو انا بقى عايز يعني اكتر اشوف الحديد اكتر حاجة حساسة ليه امسئة هو ترانسفير انا زي ما بقى بعد ما خلايا الدم بعد 100 واحد اشانية اي ال الهيم الهيم لماذا؟ نعم بالحديث جنيرا بعد أن تتكسل خلال جميع الحمام دوقت البولمارو ويشيله برضو الترانسفيرن ويوديه زي ما أنت بتقول إما هيوديه للبولمارو عشان يكون به ذلك وإما هيوديكه كمخزون والبالي بيدي يشيله الفاكوسيتوزيز لا، ما الأول بيحصل فاكوسيتوزيز للأربيسيز بيكسرها لهيم وجلوبين الجلوبين بيكسره الأمينو أسد في بالأمينو أسد بول مستمق على ال... الأحماض الأمينية اللي هو ما بيأخذ منه الدم وقت ما يحتاج فاهم؟ ترانسفيرين اللي هعمل الترانسفيرن اللي هعمل ولا لا؟ لا ده بروتين بيشيل الحديد بحنجيله دلوقتي بروتين بيشيل الحديد موجود في الدم ونقضى في الجسد ده مجالسي همه يبقى عرفنا شباب الحديد موجود فين؟ متوزع توزيع الحديد في الهسفانيا ثلاثين في الهيموغلوبي والثالث المبود في الريتículo إندوسيليا سيستم عبارة عن مخزون وأهم مخزون للفرتين والهيموسيدرين. طب مين اللي متاح مين فيهم متاح لتكوين الأربيسيز أكتر الفرتين ولا الهيموسيدرين؟ ايه؟ ايه؟ الفرتين. فرتين دا اللي متاح الجسم بيسحب منه بسهولة أما الهيموسيدرين ده مخزون بصعوبة الجسم يقدر يطلعه وقلنا موجود كمان في المايو اللي هو موجود في العضلات تلمت مايو يعني عضلات طيب؟ موجود في بعض الانزيمان زي المايين البروكسيديز والسيتوكروم، وموجود في صورة ترانسبورت بروتين البروتين اللي هو موجود في البلازما البلاسما اسميه ترانسفيرن ودي اجل كمية موجودة واهم كمية على الافلاء طيب؟ طيب الايرن ما بنقول بيبقى مور ستيبل في الفرر اكتر من الفررس. يعني لما بيجي يدخل يبقى بنحوله من فررس لفرر. عشان ده ستيبل بيستحمل ارض. انما لما يجي وقت الشغل بقى لازم نرجعه ثاني الى فررس. طيب? طيب. لو ورنا هنا مثلا الصورة دي. لحد ما بتوضح لنا الامور شوية. ده الدياتري ايرن بيدخل هور. حصل له ابزوربشن. اوكي? واحد إلى اثنين ملي في اليوم. ده في ديودنا حقوية الأبرشيشنا. طيب؟ يخش في البلازما شايله الترانسفيرن. الترانسفيرن زي ما قلنا هو كله على بعضه واحد من عشرة في الميل. لأن حوالي ثلاثة ملي جرام. بس مهمين جدا. لأن انا تخيل كده لو انا عندي الخرفة اللي جانبي مخزون كاراتين كتيرة كتيرة كتيرة. طيب؟ وأبغى أجيبها هنا. بس العامل المنغالي ما هو موجود. خلاص وقف الحال صح ولا لا ما حد حيل هو اللي يعرف الشيء بس هو ترانسفيرن كده بس طيب؟ بيحصل ابزورشن كي okay. الابزورشن ده اما بيروح للبول مارو عشان يعمل بي ار بي سيز ويروح شوية بسيطة كده للعضلات وشوية لو دي زي يروح يعمل استورج يخزن في الليفر وفي البول برده. طيب قال الحديد اللي مصنعه يا شباب سامع حمص ليه وكلام ليه بس قولوا لي حاجة مش واضحة. قولوا لي الشباب اللي وراك اه انت اه ها ده طب انا كنا بنكن في ايه طيب <تصفيق> طيب انت بترم من الجوال ولا ايه؟ ايه نزل بحقه ايه اعم طيب فما تسمعه بعدين يعني معاك يعني الجوال في البيت اوكي يا شباب يبدأت رئاية دخل المعدة اتحرر في المعدة حصله ابزورشن شاله ترانسفير واده للبومارو عشان يعمل لأرب سيز تمام؟ البومار بيحتوي على حوالي 300 ملغ ودا شويه للمسل واللي زاد وداه للليفر الليفر عنده حوالي 1000 جرام عشان يخزنه فيه وفي مخزون طبعا برده في البومار ولعند ده دي التيكن سيستم طيب بالبومار بي بيعمل لي ار بي سي بيطلعها الار بي 120 يوم بعد كده تروح للتيكن دي سيستم في الماكرو فيش بيتعامل معها ويكسرها ويطلع منها حوالي ستمية ميلي جرام ده بالمخزون كمان. اوك يا شباب. ماشي? في عندنا كمان الفاقد بقى. يعني زي ما بقول احنا بنمتصر من واحد الى اثنين ميلي جرام. فيب? وبنفقد برضو من واحد الى اثنين ميلي جرام. بنفقده في صورة ايه? في صورة اسلاف دك ميكوزال سنس. في المنسترويشن اللي عند الستاني. حوالي زي ما بنقول برضو من واحد اكتنين ملي جرام بردد. طيب? يعني الخلايا كل يوم خلايا من جلدك وجلدي بتموت وتسقط كده. طبعا انت مش داري بين? في الانتستاينال مقوزة نفس الكلام. في المعدة نفس الكلام. كل هزي الخلايا فيها حديد. بس نسبة ضئيلة جدا. حوالي واحد اتنين ملي جرام. بيعوضها ايه? الاكل اللي انا بخلق. تمام? اوكي طيب في حاجه في اللي فات في اللي فاتت يا شباب بحب انكم تسالوا كده عشان اعرف انكم معايا يعني امم نعم لو ما احنا فاهمين حاجه طب يعني اسئله انت انت بس اسالوا بقى انا ما <تصفيق> بحشح حد بصراحة لا. أنا ما بحبش أحرك حد والله. أن أنّا لما كنت طالب زيكم كده كنت بتضايق جداً لو نسألت. عشان كده لسه فاكر يعني أو كنت باجلس زيكم كده. فما بحبش أحرك حد والله. بس خليكم معايا يعني أنا ما بحبش أحركه. خليكم بقى يعني. يعني وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أنا ما بحبش أحرك حد ولا أضايق حد. عشان كل واحد يبقى قاعد. براحته مش متوتر ولا جلجان انه على السؤال وحيتحرج بين زميله. لا ما حبش كده والله. يلا. امين. فخليكم جدعان زي ما انا جدع معك. ماشي? باي. طيب ايه يا شباب الحاجات اللي بتزود ال iron absorption ويه الحاجات اللي بتقلل ال iron زي ما قلنا اول حاجة اخطركم ايه? اللحوم الحيوانية وانت بتاكلها بتساعد على ال non-heem iron كمان. بتساعد في النصاص اللي هو ال heem iron. على العكس، الين أورجانيك أيون، طيب؟ أنت يا شباب لو الحديد في الفير رس فورم، لو فيه إتش سي إل، لو فيه فيتامين سي، متصب شرط، تمام؟ يمتص بسرعة. العكس، الظلة هو فيرك فورم أنثليس أنداسيس، طيب؟ يعني الإتش سي إل اللي موجود في معادلنا ده بيساعد على تحرير الحديد وانتصابه تمام؟ والفيتامين سي برضو لانه أسيب برضو زايد، طيب؟, طيب. استيلبلايزينغ أيدنس الحاجات الدايبة زي الشجر زي الأمينو أسد بتساع العكس بقى الفيتيت والفوسفير الأنيميا وفي إني طيب أي واحد عنده أنيميا دايما بتلاقي عنده قدرة على إيه منصاص الحديد أزيت شوية الزجل هو أقير لنبقى طيب منهم زي ما هنشوف؟ المرضى بتوع السلسين اللي هم أنيميا البحر المتوسط لقوا أن عندهم يعني قدرة تفوق أي أنيميا على منصاص الحديد ده من عندهم المشكلة مش الحديد زي ما احنا بنجيلها يعني المهم في الساليكو باكلين مع طيب يبقى الانيميا المال ابسورشن ديزيز اي الامراض اللي فيها قله امتصاص او صعوبة في الامتصاص او مشاكل في الامتصاص طيب في الاير ديفيشن سيستم الاير اكسس انا بالعكس واحد عنده زيادة في الحديد يبقى مش محتاج طيب انكريز اريثرو بويزس في ايه جيد محتاج الاربصيس يبقى محتاج في الزيكريس راسرو بوليز في البريغنسي لأن البريغنسي فيه ايه ده فيه سيركوليشن بتبقى مرة ونص مثلا بتاعت الست الحامل دي وفي في تصبيد كاو وانسجة بتتكون يبقى محتاج عكسها الинфекشنز والريفبر حالات الالتهابات والصخونية وكذا المجهول فيها لحد ايه الهيريدثري هيموكراماتوزيس ده مرض بيبقى فيه ايه في الحديد وتخزين الحديد. تمام? ورغم ده على دمام العكس. يعني المريض عنده زيادة في الحديد. وزيادة في مخزون الحديد. يعني زيادة في الحديد في الدم. وزيادة في مخزون الحديد في الدم. ورغم ذلك عمال يمتص اكتر. تمام? ده مرض بقى. مش ايه? مش حاجة طبيعية. العكس زي ما قلنا. اللي بيشربوا اهو شاي وكاكاو ومشاك. اوكي يا شباب بعد كم صوصيات بعد ايش بعد ساعه ايه اه انما و وراه على طول الشاي يبقى انت ايه دايم تاكل مع الشاي يبقى أسوأ وقت اسوء يعني ايه ده مين سبت ما ادري ولا قادر كده انا بقول لك بعد الاكل بساعتين بعد الأكل مساعدتنا على ما يكون الحديد إيه بدأ يتحرر من البروتين بتاعه وخلص جروف المعدة ونزل للأمعاء وبدأ ينفص تتكلم على الفطور لازم شاي كدو أما أنا بقول لك ما هو ماشي أنا ماشي حاجة بس ما اللي عنده نقص فيه أنت ماشي ما شاء الله كويس والشباب كلهم كويسين ماشي حاجة ما مش كلها ماشي. ماشي. ماشي وما يكون شاي خفيف وكي يبقى أحسن من التجهيد طيب اللي عنده بقى نقص في الحديد، يقدر على موضوع الشاي بس يشرب وكذا ما بنقول، بس بعدها بساعتين. إنما انت ما شاء الله كويس وأكلك كويس ونظامك كويس ما عندك شيء. إنما واحدة مثلا أو بتنزف أو واحد بتنزف كل يوم، لا. ده قل له ايه؟ حافظ على الحديد. ده اللي بنقوله عنك. باي. هنقول دلوقتي ريوليشان افقان افزورشان في حاجات تنظم برضو الامصاصة الحديد يا شباب الجسم بيطلعها طبعا هي المفروض كل واحدة من الثلاثة دول موضوع كان فيه يا شباب ما سألنا صوت ايه بس قولولي بس في ايه مملي الكلام طيب, طيب انتو غلطتوا بناتنا انا كنت بدرس في البناتنا ما نشو صوت لما كنت بدرس للبنات ما بسمعش صوت الا لما لدرجه ان انا احيانا كنت بحس ان مفيش حد موجود اقول لهم انتوا فين يا بنات انتوا مشيتوا ولا الاقي صوت بقى اوه انتوا ما شاء الله يعني خلوا كلام للبنات مش انتوا خلوا وريني انتوا ما اول حاجه يا شباب حاجه اسمها هيبس دي هيبس دي ده نيجاتيف اير ريجوليتور ده بيقلل امتصاص الحديد بيقلل امتصاص الحديد من الهيم من الغذاء يعني وبيقلل خروجه من الليفر والميكروفاج اللي هو مين الهيبوكسيدين بس, بس عيب الهيبوكسيدين ده ان هو افيويد بروتين يعني بيطلع في اوقات الشدة بتاعة الجسم اللي هي ايه اللي هي الانفلاميشن كلينيكال تاكس الانفلاميشن الالتهابات الاورام الحاجات اللي زي جديد. طيب ده ايه الاكسدين يا شباب اوكي يعني عندك كمان الترانسفيرين ريسيبتورس. ترانسفيرين ريسيبتورس. خلاص ده اللي بيعمل ايه كليه <تصفيق> <تصفيق> اللي بيقوم على اللي متكسر في الدم لل ل لا الريسيبتورس دي اللي مصدق اللي موجودة. على الخلايا اللي بتكون للدم. الخلايا اللي إيه؟ خلايا الجددة والستام سلسي والفرجينيتور سلسي هو إحنا بنقول لازم عشان الحديد ده يدخل ما يقدرش يدخل أي مكان كده زي ما قلت إنت عشان تيجي تدخل البيت لازم هتخبط وهيجي واحد يفتح لك الباب ما ينفع أن تفتح من الباب كده وفشه التسلط ده اسمه إيه اللي بيفتح لك الباب بسكتور فالترانسفيران بسكتور دي هي اللي بتفتح الباب وبتدخل لي ايه الحديد اوكي okay. طيب يبقى اذا الترانسفيرر السنترز دي لما تزيد لو زادت هتعمل لي ايه هتزود لي امتصاص الحديد طيب اوكي okay. لو قلت هيقل هيقل امتصاص الحديد اللي هي ترانسفيرر السنتر 2 عشان في ترانسفيرر سنتر 1 بس مش هندخل فيه يبقى دي ريجليتور ال الايه ال الأن أنسوش، okay؟ وبيتأثر anyway. برضو في الهيفسيدين قط بقى، طيب؟ في إير ريجولاتوري بروتينز، يبقى عندي ثلاث حاجات يا شباب. الهيفسيدين ده نتيجة في إير ريجولاتور بيقلل امتصاص الحديد. في ترانسفيرين رسيتر لما بتزيد بتسمح بامتصاص الحديد اكتر. وانت هتزيد طيب؟ لما لما بيجل الحديد قسم اما بيجل حديد في الجسم بتزيد ريسيبتورز دي. ليه؟ عشان بتفتح الابواب تقول لك اي زر حديد ان شاء الله رب تايها تيجي ندخلها على طول تمام؟ انا بحاول اقرب لك المعلوم. ماشي؟ تالت حاجة الايرن للرجلاته البروتين. ده البروتين برضو وبينزم لي الايه? الانصاص الحديد. خليك فاكر تلات اشياء دول. عشان اما جينا تقول لك ريجوليشن البروتين. تقول لك تلاتة دول. او الوحده ميكسيدين ما قلنا ده نيجاتيف ايرون ريجليتور بيفرز منين من الليبر. الكبد بيتكبت تمام ده بيعمل ايه بيقلل امتصاص الحديد من ثلاث اماكن من الامعاء من الكبد بيقلل خروجه من الكبد وبيقلل خروجه من الماكروفاج عن طريق برده بوابات بيفتحها ميكسيدين طيب بس المشكله ان انا يعني لما باجي ان هو ايه سيبيرون اكيوت فيس بروتين يعني بيطلع فوقات شدة الجسم اللي هي الانفلاميشن المالجنسي امراض الروماتيزم والامراض المناعية اللي طيب؟ طيب. حاجات اللي زي كده طيب طيب يبقى تقول الثلاث حاجات اللي ايه بنظماري الان اوتراكسين كده اللي انت عارف اللي هو ناقل الحديد ده بنقول ان هو عباره عن انترير بروتين اوف ايرون في البلازما وده اللي بيشيل ايه انا دي في البلازما برضو انا مش بيقولوا لي فاجئ بتتكلموا في النقطه دي واجي الاسئله دي يعني دي انت اللي بتذاكرينك اه لا لك ايه بقى يعني بعد المحاضرة اللي فرحتكم يعني أنا بشوف بده يعني بتخيل إنك بقى لك سنة مثلا ما شفتوهش ويا سلام يعني وقت يبقى ده الترانسفيرين يا شباب ده الكارير بروتين في ايرن بروفاء البلازمة هو اللي يشيل الحديد في البلازما عبارة عن ايه عبارة عن سين جل شين جلايكو بروتين سلسلة واحدة منه جلايكو بروتين بيتعامل فين سينساسي في الليبر انفرسلي بروبورسنال لي الايرن ستورس طيب يعني ايه بيتناسب عكسيا مع مخزون الحديد ده. مخزون الحديد كثير هو يقل مخزون الحديد جل هو يزيد. عرفنا طيب. مستوى دي في الدم من مية وتمانين الى مستين ميلي في الديسيلي قادر على انه يشير اتنين فرم اتومس بيتحده معه. طيب? طيب. عادة في الدم هو بلاقيه ايه? كله مأسك حديد. ترانسفيرين للجسم كله كده كله ما ما ماسك في الحديد ولا نص ولا تلت ولا ربعه ثلثين بقدر اللي بقى طيب. طيب. دي بقى بالحديد دهته مشبع بالحديد والثلثين فاضيين طيب طيب يبقى هو ايه ترانسفيرين از توت ساتورييتد بالاي دي ساتورييتد كاباسيتي العادي بتاع طيب طيب في حاجة اسمها توتال ايرن باينت كاباسيتي دي كميه الحديد بقى اللي بتشبعهولك <تصفيق> شبعهولي على آخر. تملاحة ديت على آخر. قد إيه بقى؟ من 300 إلى 400 ميكرو جرام بير زي سلي. يا شباب، دي التوتال بسميها توتال آيان باين دينكافستي. يعني هو قدرته. النهائية بقى قد إيه؟ هو عادة بيبقى قد إيه؟ طولته طول بس اللي شايد. والتلتين فوتين. طب لو حطيت التلتين تول بقى بسميها توتال آيان باين دينكافستي. من 300 إلى ميكرو جرام بير زي سلي. اوكي دي بسميها توتال ان بانك طيب احنا طبعا الترانسفيرين زي ما قلنا بيبقى موجود في السيلز والبلازما بس احنا بنجيزه في البلازما اوكي okay. عاده بقى يا شباب ال الستورج اير زي ما قلنا موجود في الفيرتين موجود في الهيموسيدين بس طبعا اللي ايرماني أكتر وبقدر اقيسه الفيرتين طيب وعشان كده بنقول ده البرايمري اير ستورج موجود في التولتين المخزونه طيب كورليت وذ ليفر ماكروفاج اير ستورز يعني بيتناسب مع الكمية اللي موجودة في الليفر والماكروفاج لكن ده فين الفيرتين اللي في السيروم يعني انا مش محتاج ان انا ادخل على الريفر واخد عينة منه. اه مش محتاج. لان المين اللي بيدلني عليه وعلى كميته. الفريتيني اللي موجود في السيرق. طيب. قدي ايه? كميته في السيرق من خمستاشر الى تلاتين ميكرو جرام في ميتر. لازم نحفظ هذا زرارة. بس عيبه بقى ايه يا شباب? ان هو برضو اكيوت في ازرق. يعني ايه? يعني بيزيد في الالتهابات. في الاورام. الامراض المناعية. يبقى انا لو حقيس الفيريتين دوت لازم اخذ في الاعتبار. هل المريض في حالة من هذه الحالات يعني ما جيش هجي مثلا مسلا هو حرارة 40. واقول الفيريتين ده هيدليني اذا فيه مخزون كويس ولا مش مخزون كويس لانا هتوقع انه هيكون زايد. طيب. بس زايد مش مش بسبب ايه? مش بسبب انه مخزوم بسبب انه في آه. طيب. طيب. بس لو لقيته أجل من خمستاشر يعني احنا بتقول في رنج واسع قويش من خمستاشر إلى تلتمية هده واسع قوي قوي قوي العادي من خمستاشر لتلاتين مثلا إنما ده احنا حاطين رينج واسع قوي من خمستاشر إلى تلتمية أجل من خمستاشر يبقى فيه iron deficiency يعني اكتر من تلتمية يبقى فيه ايمو يعني زيادة من الخير طيب؟, طيب؟ ممكن أخذ بعضو دي شو ما من الليفر من البون مارو واسبقها واشوف فيها مخزون الاير يبقى ممكن اشوف الفيريتين ممكن فين التيشو فايروس ده بالنسبة لايه مخزون الحديد طب الترانسبورت آيل بقى يا شباب عادي جرام عادي ترانسفيرنس ايدوكيشن ترانسفيرنت اندكس اوكي وعندي ترانسفير ريسكتورز وعندي ريتل فيري اوكي أول حاجة عندي سيرام كام يا شباب الريفرنس اللي يجي بتاعهم من 100 إلى 150 ميكروغرام في السيلي، طال فاز وفاز وفاز رهنهم بعد. ترانسفيرنس ساتوريشن زي ما قلنا يبقى 30% في المية، هقلي من 15% في المية يبقى عندي فيجنسي، أكتر من 60 يبقى أيرن أوفر لود عن زيادة في الحديد. لا ترانسفيرنس تيوريش. في ترانسفيرنس إنديس عبارة عن الأيرن كولسنتيوريشن. تركيز الحديد على الترانسفيرين الترانسفيرن ده لقونه بيعبر اكتر عن ايه؟ المخزون الحديد او زيادة الحديد okay. زي ما قلنا برضو الترانسفيرن الترانسفيرن بسيكتورس دي موجودة على الخلايا بيحصلها الشيدينج الخلايا يعني بتوجع من الخلايا وتنزل في السيرة طيب من كامل كامل شباب من اثنين ونص الى تمانية ونص بتزيد فين؟ في الامبيرد ايان سابلاي كويس يعني في في لما يكون انصاط الحديد جليل وبالتالي هيبقى فيه نقص في الحديد هتزيد الريسيبتورز لما وابو لنا الريسيبتورز ايه بتفتح لي الابواب خلايا البلازما عشان تمتص أكبر كمية من الحديد طب دي امتى لما يكون الحديد قليل صح إنما لو الحديد كتير خلاص قفل الابواب طيب في نفس الوقت هي بتفرج بتفرج لي الانفيشنسي ان انيميا من الانيميا اوف بروج <تصفيق> <تصفيق> طيب؟ طيب. الريسل في الريتين ونسبة الهايبو كروميك سيلز. المفروض لا تزيد عن عشرة في الناس. هاته حاجة طبعا الهيموغلوبين كونسنتريشن. ده بردو من الدم اللي ايه اللي بس ده. الهيموغلوبين كونسنتريشن ده طبعا. المفروض اول حاجة اللي هو بيعرف لي اساسا ان فيه انيميا. طيب؟ والحديد طبعاً بيدخل في تركيب الهيموغلوبين زي ما احنا عارفين لو الهيموغلوبين جليل لو الحديد جليل هيبقى تركيز الهيموغلوبين بالتالي جليل لأن ما فيش حديد ما فيش هيموغلوبين بدون حديد فضل. طب طب الانيميا ايش السبب عند تكسر الدم الانيميا احنا الحين بنتكلم في ايه في الايرن الانيميا ما احنا قلنا ليها اكثر اكثر من سبب أسباب كتير قسمناها وحنقولها في اخر برضه الايرن ديفشن انيميا بس احنا الحين في ايه نقص الحديد. احنا قلنا ما تقدرش تبني بيت بدون حديد. صح ولا لا? هيبقى بيت حش. ممكن تبني اه وتحط مثلا سقف الخشب ولا بس هيبقى هش. انما عشان تبني عمارة بورد. في بدون حديد? عمرك شفت كده? لا. برضو الجسم كده. مفيش همجلوبين بدون حديد. مفيش, بدون حديد. مفيش بدون حديد. ليه? لان الحديد هو اللي يشير اكسجين. طب هي وظيفة اللي همجلوبين ايه? مش اللي يشيل الأكسوجين من اللونج اللي يتيشه ويشيل الكربون داكسايد بالعكس من يتيشه لللونج. طب مين اللي بيشيل في الهوموغلوبين؟ البروتين اللي في الهوموغلوبين؟ الحديد. مفيش حديد يبقى خلاص تسترجسر. زي ما بقول لك الحديد. ولذلك في صورة طبعا في القرآن باسم الحديد. صح. وإلى الآن لو بصيت في المباني كلها على مستوى العالم مش هتلاقي بديل عن الحديد. زي ما في جسمنا برضو لا بديل عن صررة الحديد دي. فاحنا بنتكلم في ايه في الحديد. خلاص. دي الايرن الديفرشنسي الانينة. اوكي يا شباب. طيب. ايه الاسباب بتاع الايرن الديفرشنسي الانينة؟ طبعا ده دا كلام داش يعني نزل لكم الابتاع شوائيا. طبعا اول حاجة انها ديكو تنتيك. دي اللي انت بتاخده مش كاية زي ايه? زي ما ترنها لتعيان يعني ام حامل وعندها نقص في الحديد. اكي? ولو ان سبحان الله يعني هي بيبقى عندها نقص في الحديد. انما الطفل غالبا بينزل كويس. بيسحب كل اللي بيسمع مش مشكلة. انما بينزل غالبا كويس. بس الحاجة المهم فيها. طيب. جرسة فارس. بيبقى فيه في النمو كده تفراد يعني تلاقي الطفل مثلا لو شفته السنة دي تلاقي مثلا يدوب لسه ما يعني مش باين من الأرض طيب شوفوا السنة اللي جاية تلاقيه ما شاء الله بقى وزنه بضعف يمكن شوفوا السنة اللي بعد نفس الكلام عند برضو فترة البلوغ بس تلاقي مثلا بالذات يمكن في البنات وفي الولاد برضو بس البنات يمكن بتبعوضها تلاقي مثلا طول كده القصص اللي كانت لا ما شاء الله ضربته بعد قد كده طيب ففي ايه تفراط كده طبعا دي محتاجة حديد اكتر بقى لانك بتبني انسجه انت دلوقتي مش محتاجة. اللي جاي زي ما بنقول على قد اللي رايح بتاخد من واحد ل ملي جرام وبتفقد من واحد ل ملي جرام. طيب في البريجننس البريجننس زي ما بنقول بيبقى فيه اكسبانشن في السيركيليشن في في ضغط جديد بيتكون بعد السكيد دي كرونيك بلاد لوس في ناس عند خدته طبعا انكلستوما صح هو خدته لك ولا ما خدتوه ما خدتوه راخد معطه لسه طيب الانكلستوما دي من الحاجات عليكم لكم اللي فيها هو س كده بتقعد تمسك كده زي سنام كده في الامعاء وتلاقيه عمال ينزف كل يوم والتاني طبعا بتبقى كميات قليله اه يعني ممكن يفقد كل يوم واحد او اتنين ملي بلاد بس دول مع الاستمرارية بتعمل له ايه? نقص في الحديد. دي فانقول كورونيك ملاد بس. انشاء انشاء انشاء انشاء انشاء انشاء ناس يقول لك ايه? المطاطر اللي اتساعد لك انا نباتي اللي ما كودش الحيوانية مو كودش الحاجات والالبان والحاجات اللي زي كده يقول. فده بركو بيحرم نفسه بيحرم نفسه من حاكتين الحقيقة. البيتام ديكوين سأل في مدينه بيحرم نفسه بركو من الحديد. الالبان بالمناسبة قليله جدا في الحديث. ويمكن انت لو شفت اي لبن بودره تلاقي كاتب لك مدع عن بالحديد هو في نقص بالحديث. لبن الام ناقص برضه في الحديث. طيب طيب مين بقى يا شباب كمان اللي عندهم جاستريك توميه او جاستريكشن او جاستريك باي باسيجري او اذر يعني في ناس دلوقتي بيعملوا عشان يعملوا تخسيس بيروح شايل جزء كبير من المعدة بتاعته دي احد الايه العمليات دي ايه الصالح اللي هي حاجه التخسيس يعني عشان يقلل حجم المعده وبالتالي يقلل حجم الاكل اللي بقى. طب انت بهذا الشكل عملت ايه قللت امتصاص الحديد وبرده قللت امتصاص الفيتامين بي 12 زي ما هنجيله طيب لا وفي ناس برضو بيعملوا عمليات بيشيلوا جزء من الامعاء طب الامعاء هي اللي بيحصل فيها الامتصاص شيلت جزء منه هيمتص منين بقى وكل ما كل عنصر يعني الفيتامين بي 12 مثلا بي بيمتص في التيرمينال ايليام الحديد بالعكس في الديودينومال طب اللي عنده قرحه مثلا في الـ في ال10 اللي هو الديودينوم وشالوا له الجزء ده بالتالي قللت انت امتصاص الحديد لانه هو بيمتص في هذا المكان فقط ما ينفعش يمتص من التيرمينال ايليام لا الريسيبتورز بتاعته والمستقبلات بتاعته موجودة في هذا المكان فقط سبحان الله ربنا حاطط كل حاجة في مكانها طيب يبقى اذا اول حاجة ايه الاديكوت انتاج فهمنا ليه? يأكل زياد زي فيتو ماترنا الهاموريتش. انهلت البليد النسورد. ايه فيتو ماترنا الهاموريتش? ساعات اثناء الولادة بيبقى في اتصال طبعا الام مع الفيتس بيه? الحبل السوري والمشيمة. طيب? اكيد خطر الموضوع ده على جنف الفيسيوليش. <تصفيق> ايه. تمام? طيب. أحياناً بعد الطفل وهو جاي نازل يروح السارج من أمه شوية دم زيادة ياخد منها شوية دم زيادة يحصل عندها شوية ايه؟ نقص بقى إنسا مين جيتو ماتيرنال كماش أول أم ينزل زيادة شوية في أمراض طبعا زي ما احنا أخد بس في الترم الجان شاء الله بيبقى فيه زيادة زي ايه؟ زي الهيموفيليا. ده الواحد كده لو بلد سلسنانه تلاقيه نزف. لحاله كده لو خطة خفيفة كده تلاقيه نزف ودراعه ده بقى قد كبه من النزف. من السراء البيرلد. دي عند الحريم طبعا. دي عندها الدورة الشهرية احيانا زيدة شوية او فيها مشاكل. ممكن دسترو انتستاينل. دي اشهر حاجة. دسترو انتستاينل اللي هي ايه? المبتكالسل. كرحة المعدة. يعني كتير قوي من شخص. <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> <إيه سرابها؟ تصفيق> إيه ما يسترق؟ ها؟ ما يسترق؟ ما يسترق؟ ما ما يسترق؟ مع في المعدة معناها هي؟ معناها بغزنا مع الوش الإبيسيليا، بقى عيانة، بقى؟ بيأثر فيه أي حاجة الحمض اللي موجود أو العصارات اللي موجودة بتخلي الخلايا تنزي كل شوية. ده أشهر حاجة اللي هي البيبتك ألصر اللي هي بقى هي والاسوفاجال فارسيه الدوالي المريء الدور اشهر يعني طيب بعض أحيانا الناس بتاخد اسبرين الاسبرين بيقول لك دايما ما تفضوش على معده فاضيه الاسبرين ما تفضوش على معده فاضيه لأنه عامل زي مادة كاويه كده طيب طيب, طيب. فارس هم طبعا البوكور اوكوار بالليجل انكلوسما والكولايتس التهاب الامعاء البايلس البايلس عارفين البايلس اللي هي, الـ الـ البيلس. البيلس. البيلس اللي هي إيه يا شباب اسمها بالعربي لا. البواسير. ما سمعتوش عن البواسير؟ البواسير. اللي عن عبارة عن فينس موجودة في الإنس من تحت. فدي يعني زي زي أوردة كده متورمة فبسهولة قوي قوي قوي انها تنزل يعني. مشهورة. يعني. طيب. مين هو يعني برضو الزيادة في الدولة وكده اللي عامل زيادة في الدولة. الذات اللي بتحمل كتير كل للسانه ولا حاجة. فطبعا بتستهلك العلاج الموجوده اللي صح ها لا طيب كيف الكلوغونوريا لو تم مع الفور كلها ايه السيستوس يعني اسباب ثانيه ما تقدر ما فيهاش ايه ا فن ولا حاجة. طبعاً طبعاً فيه ع... يعني طب حكيت السيمتومز طبعا في سيمتومز يعني اعراض عامة. اللي هي بتاعه اي انيميا طبعا دي مش هنفوت فيها اللي قلناها قبل كده زي ايه اللي بيطلع سلمه ايه اللي بيطلع البالورر اللي ما بوحل مش عايزين ايه نطول فيها فيه يعني. بس بنقول ان اعدادة ما تظهرش الاعراض الا اجل من عشرة جرام في اليوم. تمام طيب نسبة البتيشن لكو في استمينة يعني لكو في استمينة يعني يا شباب يعني ولا تقول لك الطاقة بتاعتي بيت جليلة. كماني جادري يعني يعني كنت زمان شير وروح واجي واجري واعمل. الحين لا ماني قادر مان يعني صح وصف كده يعني طبعا دي زينس دوخه شوفنا سوبرسنا اللي حاجات بتربل كل الحاجات دي احنا بنقولها كده اا سونس في و في التانك ويعني بيقول لك الحديد طبعا بيدخل تركيب برده القطع بتاع التانك بنلاقي احيانا يبقى فيه حرجان كده في في اللسائل طيب بالتايد والتنة ده كله قلناه. طبعاً في حاجة بقى مشهورة قوي قوي قوي بنشوفها في الحديد. نقص الحديد. وبنشوفها برضو في الستات الحوامل يعني اللي شاف ست حامل قبل كده. اخته مسلاً او جاربته او حاجة بتكون مشهورة قوي اسمها بيكا. يعني ايه بيكا دي جديد في الربار الشننان وارزق ابي طايد. يعني ايه. يعني اللي التفلي لك والله انا بحب اكل التالك. في ناس مثلاً ستات حوام تقول لك أنا بحب أكل الطين طين أكله وحن. هو شبيه بالوحد شبيه بالوحد تقول لك أكل الطين <تصفيق> حاجات غريبة طبعاً <تصفيق> <تصفيق> في تاني يقول لك أنا بحب, أ... بحب أكل الصابون أنا بحاته كده بسناني <تصفيق> أيضاً دي حاجات غريبة كده طيب بيسميها بيكا طيب اللي هي عبارة عن تقول لك ريدينك تو ايد ايس زي الحبيبات ريدينك ميل يعني أو حب رانشي فودز الايه الاكل الحراق قوي يعني الفسيخ مش عارف البيبر اوراق الكليك ستارش يعني حاجات غريبة. يعني تقول له كيف يعني تاكله يعني كيف تاكل صابون ده كل واحد مفاهم كمان اه? يبقى انا ناكل لحم اه ناكل اي شيء انا بقول لك اي حاجه حاجات غريبة كده انت مش متوقعها دي بنسميها بيتا طيب طيب الاطوال طبعا قلنا الكورنيتيك اللي كمان مشهور قوي يا شباب سبون شيبز يعني بص للظفره كده تلاقي فيه تحدب صح كل واحد فيه تحدب كده هو بقى بتاع الانفيشينس انيميا تقعر يبقى كده بدل ما هو كده لا بيبقى كده فيه تقعر تبص في ظفره كده تلاقيه تقعر كده مش تحدب اوكي واضحه شيء كمان من الحاجات المشهورة دي السقفاجية. بيحصل في الوثوفيغاس نمول الخلايا بتعمل ايه؟ ويب عارف الويب اللي هي حد شاف البط قبل كده يا شباب او الوزف؟ شفتوه؟ شفتوه؟ لا بس شافوا صاحي مش مدبور. شفتو رجوله؟ رجوله. بتلاقي الرجل صابع كده وصابع كده وفي قطعة لحم كده بينهم صح؟ دي بنسميها ويب بردو في اللي في اللي بيبقى عندهم بيطلع على الاسوفاجس حاجة كده اسمها ويد ودي بتعمل له ويد يعني يجي يبلع الاكل يحس بصعوبة في البلع ووجع وهو بيبلعه طيب بنسميها اسوفاجيال ويد ودي بري كانسرس لو ما بري كانسرس يعني ممكن تؤدي لو استمرت على هذا الوضع بس مش كل المره طبعا بيبقى عندهم الاسوفاجيال لو استمرت لفترات طويلة ممكن تقلد باورام خبيث يا طيب هنيجي للستيجز اوف ايرن ديفيشينسي نقص الحديد بيمر بثلاث مراحل يا شباب اول حاجه بريليتان ايرن ديفيشينسي بيحصل فيه ايه احنا عندنا قولنا ايه ستورز مخزون وحديد الدم وحديد في الارمسيز اوكي مخزون حديد في الدم، حديد في الأربسيس. أول مرحلة المخزون خلص، تمام؟ النما اللي في الدم موجود، واللي في الأربسيس موجود. ثاني مرحلة اللي في الدم كمان نقص، النما لسه اللي إيه في الأربسيس. آخر مرحلة بقى في الأربسيس ما خلاص. طيب؟ ولذلك إحنا لما بنيجي ندي، اللي بيبقى عنده آلية فشل سئلية يخوض بنيجي نعطيه لك. بنعطيه علاج لمدة قدية. بنعطيه علاج حديد لمدة قدية. ست شهور كاملين. ست شهور كاملين. ليه? مش عشان علاج له الاربس مع خلاص اسمه هو بعد شهر. الاربسيز بتاعته بعد زي فوال. لا انا عايز اعبيله المخزون تاني. عايز اعبيله المخزون تاني. لأن المخزون ده ما حيتعبك شهر ولا شهرين. لازم ست شهور كاملين. طيب? طيب. يبقى عندي اوض المرحلة زي ما قلنا بيليتا. ال stores اللي بتبقى في ت changes بالها ما السيرم أيضا لا، okay عادة دي لا تكتشف، تمام لأنك ال يعني الروتين إيه نحنا بندعم للمريض دم الدم كم بالعربي السيس حلو والحمض غلوبين حلو يعني أنت عمز البر طويل تاني مرحلة زي ما نقول ليثن اللي ما ديبري ليثن تاني مرحلة ليثن السيرم أيضا بيبدأ ينزل وتطلع أيضا بعد بيكابس لينزيل تمام؟ إنما لسه الهيمة تكريد مازالت كويسة. اكي؟ فهذه المرحلة بقى لو انا شاكي حشوب فكمان ايه الترانسبرنسان تالت مرحلة فرانك خلاص بقى. ما عاد في كلام يعني. خلاص. ايه ظهرت فيها. اللي ايه? العلامات الواضحة. اللي هي نقص الحديد اللي ايه بيبقى فيه مايكرو سايتوزيز وهايبو كروميا قد بالها. مايكرو سايتوزيز يعني بتجيل هيبو كروميا كميه الايه الهيموجلوبين كمان كريات طب ليه الاثنين يا شباب يعني دايما بلاقي الهيبوكروميا مصحوبة بميكروسايتوزيس يعني كمية الهيموجلوبين لما بتقل دايما نتيجه لحجم الار بي سي بعكس زي ما هنشوف في لأنه ما هيكون في ضغط حق ال هي الشيء اللي بيخلي الحديث هي من كومباولي. طيب بس هي سابرت ليه? لسن. وفي نظريات كتير. بس انا مش هشغلكوا بنياني. اقول لكم على اشهر نظرية ان الجسم دايما متعود على حجم على نسبة معينة من الهموغلوبين في الاربسيز. طيب? فبيبص الجسم طلعت الاربسيز لا يا كميد الهموجلوبين جليلة من بالنسبة اللي هو متعود عليها بيره عامل ايه؟ يقول لك لا دي لسه ما تنفع تخرج من البوم مارو اقسمها نصين يروح جسامها نصين يلاقيها برضو بقت جليل اقسمها تاني فبالتالي دايما تلاقي بعكس ما حنشوف في المجاله بلاستيك أنيميا فيه أنيميا برضو بس الاربسيس كبيرة إنما هنا دايما الأنيميا معاها ايه؟ معاها مايكروسيتوزيز وهايبوكرومي مايكروسيتوزيز وهايبوكرومي اتنين مع بعض معاها يا شباب طيب طيب في اللابوراتوري فاينكس بقى إيه اللي حنجيه جاء المريض وعرفنا إن إيه عايزين عايزين نشوف يعني دي اني لو ما فيش جزئيه انيميا في حديد نقص في الحديد ولا مفيش. طيب هبص في الار بي انديسس هلاقي لو هيموجلوبين كونسنتريشن ان الهيموجلوبين ايه قليل عشرة 8 و طيب هبص للانديسس هلاقي كلها منخفضه الميس فوليو الميس الهيموجلوبين الميس الهيموجلوبين كونسنتريشن طبعا الكلام ده شرحناه في العملي ما نبغى ايه نكرر فيه ثاني هبص نعمل فيلم واصبغه عشان اشوف شكل الاربسيز بقى تحت عين ما ده جهاز اللي حسابه لي. أوكي؟ او انا عملته منعول وحسابته ماشي. بس عايز اشوف الاربسيز في عيني شكلها ايه? تمام? حلاقي ايه يا شباب? هيبو كروميك ميكرو سيتيك يعني الخلايا اصغر من الخلايا العديد. طيب? طيب. هبص ليه الهيمو اللي موجود الهايبو كروميك. انا قلت ايش المفروض الاري اوف دي حجمها او طولها قد ايه من الدايامتر بتاع الار بي سي نص ولا ربع ولا خمس ولا اه هو ده كتير والله الارقام دي واحده قلت طولت والله مين قالته قلت الواحد قال طول اه طبعا راحت كتير والله قلت قلت والله قلت في العامي قلت في النص طيب هنا زي ما زي ما انتم كده اكتر من التلت طيب طيب يبقى ده احنا حاول ايه ازاي نتفكر من الثل يبقى لازم فيها هيبوكروم طيب هنلاقي كمان في حاجه اسمها تارجت سيلز ايه هي التارجت سيلز دي يا شباب حد شاف الجماعة اللي هم بتعلموا على ضرب اله اله النار وكذا دول اللي هم بيصوبوا يقول لك ان النشاطر في الهدف. الهدف الهدف اللي دايما بيعمله عباره عن ايه عباره عن دايرة. تمام وجواها دوائر. وقوها خالص دايره غمطوطه كده مستاويه مين الشاطر بقى اللي بيجيب في الطرف ولا اللي بيجيب الدايره الصغيره خالص السوداء الصغيرة؟, الصغيره خالص ده الهدف ده الهدف طرد برده معناها هدف معناها هدف اهو اللي هي زي دي كده شباب اهي الدايره اهي وقوها دايره غمطوطه كده صغيره شايفينها اخواننا اللي في الاخر خالص طبعا مش شايفين شايفين؟ ده سميها تارجت سيلز يبقى عرفنا ايه تارجت سيلز اللي هي ايه الخليه الهدف اللي ايه بيصوب عليه طب انتوا مصورين كده مش زي ما تلاقي لابس بوينت اه لا لابس حد سامعات ليه الصوت الصوت. الصوت. الصوت. عشان الصوره عشان <تصفيق> الصوره طب ما شاء الله ما شاء الله الصوره اسمها يعني صح صح معايا يا طيب الهي يا شباب بن سيل شيبس تلاقي عامله زي الكلام كده شايفين اوكي تير جروب سيلز خليكم معايا يا شباب لا تلاقي عامله زي الدمعه اكيد دمعه هتبقى ليها شكل كده سن كده تير جروب سيلز طيب ولاقي فازل شيد بوكيلوسايدز زي ما قلنا ايه اجلام زي جلام كده طيب طيب طب الاريتيكلوسايد هلاقيها زي ده ولا زي ده يعني الاريتيكلوسايد زي ده ش هتبى زايدة ليه زايدة؟ لأنه ده هو ده هو البون مارو عطلان عشان ما فيش المادة القامل الأساسية الحديد مش موجود يعني مصنع سيارات وما فيهوش ما هيشتغل هت هشتغل عمر عمر ما هو شغال طب امتى رتikalو تزيد يا شباب؟ المادة بعد بقى لو الحديد هتلاقي البون مارو بدأ يضاعف إنتاجه رتikalو دي بدل مه من نص الاثنين ونص هتلاقيه بدأ تبغى أربعة وخمسة هعرف ان فيه ايه? ان الجسم بدأ يستجيب. تمام? وان التشخيص فعلا كان مصبوط. ان عنده نقص في الحديد. ده ليه لما اديته الحديد المادة اللي نقصه بدأ يشتغل وزود انتاجه ويطلعني. تمام? ده من من من من الحاجات اللي بتعرفني بقى ايه? ان انا كان تشخيصي صح وعلاجي صح. ان انا حديله الحديد حلاق ريتيكولوسايت بعد ما كانت نص في المية بقت لأربعة في المية. تمام? ده كمان قبل ما ممكن قبل الايه اللي مغلوب ما يظهر لا الليتيكوسايد دي تظهر الاول طيب طيب هنشوف بقى البومر شكله ايه المصنع فيه ايه يا شباب هلاقي نورمال تو هايبر سيلولر وعايز يشتغل اه وبيحاول بس فيه اللي بينزل ما فيش طيب يبقى نورمال او هايبر سيلولر طب هو هايبر سيلولر ليه يا شباب زي ما قلنا وحال الار بي اللي, اللي موجودة بالمناسبة دايماً يعني في الحديد أنا بلاقي نقصي في الهموغلوبين بس بي الاربيسيز ما تبقاش جديد يعني ممكن ألاقي الهموغلوبين عشرة ولاقي الاربيسيز أربعة ومص بليون مش متناسبة معاه ليه زي ما بنقول لأنه بيكسر أكتر من اللازم بيقسمها أكتر, أكتر من اللازم فبيبقى العدد أكبر طيب يبقى نورمال توهير بي سيز بريكارسن بتبقى انكريز النمبر in طيب الارن ستين فيه ايرن ستين بقى حيانا ممكن عايز نشوف الكومر في كمية حديد اللي هو المخزون بقى بتاع الحديد موجود وطبيعي ولا لأ؟ بدل ما باخد عينة واسقها سابقة معينة اسمها برشام بلوستين هذه السبقة لما بيكون في حديد بتديني اللون أزرق ما في حديد ما بتدينيش اللون الأزرق يبقى النتائج بتبقى نيجATIVE ليه؟ عشان ما فيش مخزون بالحديد فين في الكومر عرفنا يا شباب طيب. الحاجات اللي حاجتها بقى في السيرم وحبذ الليني على وضع الحديد السيرم Iron الحديد في ال في الـ في السيروم أو في البلازما وضعه إيه على أي عالي ولا مخفف ولا عالي ولا إيش نورمال حاجة إحنا مش في النورمال إحنا في الـ Iron Deficiencies رأس الحديد لازم لين degrees طيب إنت على ال التس يكون عالي آه هيكون نورمال آه هاي طيب التوتال ان بايندنج كاباسيتي يا شباب بتبقى عالية احنا قلنا طب ليه عالية عاليه احنا قلنا ترانسفير بيبقى قد ايه تولد <تصفيق> ساتوريشن صح طب في نقص الحديد حيبقى هيبقى من بالتولد صح <تصفيق> حيبقى مش مثلا ربع أو عشره طب الكمية اللي أنا هحطها حديد علشان تبقى لي الترانسفيرنج دي بالتالي هتبقى اكتر فاهم منها ولا مش فاهم انا مش فاهم منها لما احمد منجب مش فاهم طيب معلش كده بقول لكم برضه دلوقتي احنا عندنا خليكم معايا شباب في الحتة دي احنا عندنا المفروض الترانسفيرن ده اللي بيشيل الحديد ساتوريتد قد ايه تلت ولا ربع؟ تلت كويس قوي انا باجي دلوقتي التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي عباره عن ايه عبارة عن كميه الحديد اللي باخدها احطها اشبع بيها الايه باجي الترانسفيرل اللي ما هو شايل حديد. فيزيل الحالة هيبادة. قد ايه? تلتين. تلتين فاضي. صح? معي ولا مش معي? مش هو شايل تلت? احنا في الطبيعة دلوقتي احنا الحين في الطبيعة. الطبيعة شايل تلت والتلتين فاضي. طب انا هشبع الفاضي. يبقى هحطها قد ايه? تلتين. عظيم? طيب في الايان ديفيشنسي انيميا هيبقى اجل من التلت. يعني نقول عشر مسلا. عشر. عشر فقط. عشر. عشر اللي محتوظ. طيب? حاجة اشاب عايز اشبع بقى الفاضل. هحط <تصفيق> قد ايه? تسع <تصفيق> عشر. <تصفيق> لا تسع عشر. وهو هو شاي العشر بس. باجي فاضي قد ايه? تسع <تصفيق> عشر. تسع <تصفيق> عشر دي. طب التسع عشر اكتر ولا التلتين? تسع <تصفيق> عشر. تسع <تصفيق> عشر. يبقى في هزي الحالة هلاقي توتال ايم بدي انكبستي. عالية ولا منفقدة? <علي. عالية. عالية. لان في جزء كبير فاضي. ده اللي بملها. وصلت يا شباب وانا ما وصلت ولا ما وصلت ما وصلت لا ولا انا خلي لما اقعد معاك لحد بقى والله يا كابتن انا عندي الترانزفيرول توت هو اللي مشبع فقط اما باجي اقيس التوتال اير باند كاباسيتي بروح حاطط حديد علشان اكمل الفاضي ده هحط قد ايه عشان اكمل الفاضي دولتين طيب في الاي ان ديفيشنسي انيميا بيقلل الحديد اللي شايله صح بيبقوا جول مسلاً عشر. أو, او خمسة في المية فقط. يبقى انا لما اجي اكمل عايز اجيز بقى التوتل عم بند انكباستي. اللي هو قدرته الكامل على شيل الحديد. هروح ايه? حاطط له حديد حديد علشان املي كمين. فهحط خمسة وتسعين في المية. طب الخمسة وتسعين في المية اكبر ولا التلتين? اللي هي هتبقى مسلا سبعين في المية. خمسة وتسعين في المية. يبقى اذا التوتل عم بقد انكباستي بتزيد في نقص الحديد. وصلت ولا أولها لك تاني؟ أولها لك تاني ما طيب. عموماً يا شباب لو في حد حد محرج يسأل بعد ما خلصت محاضرة هل أنو سهلاً يجي يسأل في المكتب هل أنو سهلاً يجي يسأل فيش مشكلة فقط. خيط يبقى قولنا هنشوف السيرم آين الترانسفيرين والتوتال آين باندي التربستي. اللي هنشوف المخزون طبعاً اللي هو السيرم في الركين. يا شباب يبقى لما اجي اقول لك خد بالك لما جاب ممكن اجيب لك عله نقص حديد واقول لك ايه تشخيصها كيف شخصتها وايش اللي هتطلبه لهذا المريض وايش اللي انت شايفه تمام يبقى انت عرفت دي مهمة جدا جدا هذه الصعبه اوكي طيب بلاقي برضو الهاي ار دي دبليو يعني ايه الار دي دبليو يا شباب ريد سيل ديستريبيوشن ويدز ريكسيل ستيركيوشن اومدين دي عاده من 12 لاربعتاشر بتعبر عن ايه ويدز ويدز يعني ايه؟ يعني عرض اه عرض تمام بتعبر عن احجام الار اللي موجودة. لو هي من 12 لاربعتاشر يبقى تقريبا الاحجام متساوية او متقاربه جدا جدا كل ما بيزيد العدد يعني لو لقيت 18 20 يبقى اذا فيه احجام متفاوتة. يعني ممكن الاقي منسل فوليوم مثلا تمنين وواحدة تسعين وواحدة مائة وعشرين وهكذا، okay يبقى إيه R D W حليها عالية، okay طيب البلازات كونت ااا عادة بيبقى عالي شوي البلازات كونت بيبقى عالي شوي ليه عالية شباب؟ قالك ليه أكثر من سبب الحياة السبب الاولاني إني في تشابه ولا وفي تشابه بين الإريسبوبيتين اللي هو الهرمون اللي بيحفز الخلايا توماربسيز وسترومبوبوبيتين الخلايا اللي بتطلع لي الهرمون اللي بتطلع ليه لي بين في تشابه بينهم بين سترومبوبوبيتين وبين الإريسبوبيتين دي أول حاجة الحاجة التانية إني في البومارو بيش عايز بيشتغل بقوة علشان عاوز يعور ال اللي إيه ناقص ده فمع مع قوته دي بيشغل برضو البليتلت دي حاجة حاجة التالتة انه لقوا انه طبعا من ضمن الاسباب نقص الحديد او من عشر الاسباب انه بيبقى فيه نزيف مستمر طيب هو اللي مسبب نقص الحديد صح ولا لا طيب النزيف لما دايما بيبقى فيه نزيف عند اي مريض دايما تلاقي البليتلت كتعويض بتروع علي على طول ليه ده محاولة برضو من الجسم ان البليتلت هي اللي مسؤولة عن ايه عم في اي نزيف ده لو جرحت صباعك الجرح كده من اللي بيوقف الجرح ده الصفائح الدمويه طيب يبقى اي مريض بينزف تلاقي على طول الجسم كتعويض بيحفز هو الصفائح الدمويه اوكي طيب الورد بيسيز عاده بتبقى في ريفرنس رينج مفيهاش مشاكل الفريتين قلنا نركز عليه كلمه عليه تاني اهو اللي هو, هو فور تيست ايرن ستورز مع الاعتبار ان هو ايه يا شباب أكيود؟ لا أكيود في زرع يعني بيطلع في أوقات للالتهابات الروماتيزم الايه المريض السكريه بتبقى في اعتبار في بعض طيب ده كلام اللي مكتوب يبقى اذا الاير ديفيشينسي قاعده طبعا للالتهابات سيرم اير توتال اير باوندنج كاباسيتي <تص> الفيريدين اوكي الترانسفيرين سيتور زي ما قلناها برضو. تنقل للريسبتور تو قلناها اوكي كله اعاده طرح دي اشكال بقى اللي احنا قايلينها اوكي هنا دي القرن السني شباب اللي احنا بنقول عليه لو في يعني إنت دي فيها ايرن بقت لونها اهي هنا ما فيش ايرن بقت لونها الاصفر طبعا المفروض اللون الازرق ده بيبقى مال المكان بهذه الصورة كده يعني مش مش مغلب نجربه لا بس ايه الاقي انا الاقي هنا ازرق هنا ازرق مكان الصفار ده اوكي طيب ااا اسئله طبعا هنا واضح ان الاحتياج ارب خالص نفس الشيء غير دي الريتيكولوسايز ان شاء الله في السلايدات على هنعملها ساده بلاقي زي ما يكون نقاط كده او شبكه مرمونه مش دي الاكسس العاديه دي الريتيكولوسايز دي الريتيكولوسايز كده okay. طبعا هنعملها ان شاء الله في في برج ثاني طبعا اشكال دي التارجت سيلز دي بنسميها استوماتوسيتوز دايما يكون كده خامه واحد وبيضحك بص كده عشان كده سموها استوماتوسيتوز دي سيكيل سيل واي كيلو سايتوزس معناها اشكال متعددة. يعني زي ما انت شايف كده وفي حاجات احيانا ما تقدرش توصفها يعني اشكال فبنقول عليها واي كيلو سايتوزس طيب تسعه <تصفيق> دي سفيروسيتوزيز دي مبالو سيتوزيز لايه يتبقى بايد الشهر سفيروسيتوزيز يا شباب بل ايها؟ زي ما يكون كورة ودورة ودور على سنترال بالور ما يلاقي سنترال بالور في سنترال بوس كده؟ في سنترال بالور في دي؟ نا نا هنا مثلا في دي ما فيش مبالا ايها دايما أصغر شوية اوكي؟ okay. دي نوكرياتيد أربي سيز طبعا مفروض النيوكليتيك ار بي سيز ما تنزلش غير بالكتفه في, في, في البومارو فقط اوكي علشان تاريخ الكلوسايد كان كل موقع ريتيكلوسايد موجوده في, موجود في البومارو موجودة في الدم خد بالك دي الأسئلة على فكره فريد الزو في البومارو في الزو لسه طالعه يعني الجسم خلاص طلعها ما هي هي بتنزل من البومارو بتنزل في صوره ريتيكلوسايدز للدم بتقعد يومين تروح للإسبلين. شوفنا لها اليومين دول. يشيل كل البقايا اللي انت شايفها دول. النجة والشبكة والشبكة والكل الحاجات دي. لان دي بقايا بدعة الـ R-N-N-N والماتو دي بقايا لسه بيكون ايه؟ البوم ولم يتخلص منها يتروح فين بقى? تروح للإسبلين. بتقعد هات يومين. يطلع هاته بهذا الشكل. ويقلل طبعا هو الأعمال بيأكل بقى الحاجات دي. بيأكل حتة من برين برضو. كويس هو يوصل لكده لازم ايه لازم يكسر حته من ده ويخش ياكل الحاجات دي فحجمها بيقل شويه انما لو هي دي كولوسايت لو انت بصيت كده بص للحجم ده والحجم ده بص للحجم ده والحجم ده انا اكبر هيديتيكولوسايت لذلك قلنا ايه لما بيبقى فيه هيديتيكولوسايت عالية من اسباب الايه ان <تصفيق> الماكرو سايتوسيس اوكي <لا> لسه ما خلصناش <تصفيق> <تصفيق> خدو خمس دقايق كده اللي عايز يضرب طوله وخشك موضوع ااا بقالهم بس خمس دقايق يا شباب خفر. خمس دقايق jag har en recorder på... Jag har en recorder Jag har en recorder på... Vad vad har du? Jag har en recorder på... Jag har en recorder på... Jag har en Jag har en recorder på... Jag har Jag har en صلصنا التكلمنا عن اللي المايكرو. اللي يا شباب. اللي فات كان المايكرو سيتك انينيا. دلوقتي هنتكلم عن على المايكرو سيتك انينيا. مايكرو اللي قلنا في ايه? اللي هو سي كان اجل من تمانين. الله ينور عليه. هنا بقى المايكرو كتعريف تعريف ليها الماترس التاليه هيبقى فيها ريد سيلز اوف نورمالي لارج على غير العاده المين سيل فولت هيبقى اكبر من 95 تمام تمام قسمناها الى مجال بلاستيك ومجال بلاستيك على اساس ايه قسمناها مجال بلاستيك ومجال بلاستيك على اساس الاليرثرو بلاستيك اللي طالع فيه البومارو هل واخد الشكل معين اللي بنسميه مجاله بلاست ولا نورم بلاست لو مجاله بلاست في البومارو يبقى مجاله بلاست انيميا ما في مجاله بلاست في البومارو يبقى مايكروسيتيك اه بس نورم مجاله بلاست المفاهيمه دي يا شباب المجاله بلاست دي هنوصفها دلوقتي خليكم معايا يبقى اذا مجاله بلاست كانيميا احنا كلينا عن اللي السباق اللي فات كان مفروض سيك المجال البلاستي بقى هي عبارة عن ايه? عبارة عن أنيميا اللي رشوا بلاست بالبوم هرو بيا فيها خاصتيك أبnormality يعني حاجة هما ينزلها في الماتوريشن إل ايه في الماتوريشن احنا عندنا إن زي ما شفنا في الاريثروبوييزز فاكرين الاريثروبوييزز لما رصينا الخلايا كده شباب لحتى ما وصينا الاربسيز ابتداء من البرو اريثروبلاست فاكرين الشكل كنا بنتكلم دايما على ايه على الكروماتين بتاع اليوكلس وبنتكلم على السيتوبلازم تمام كان الاول السيتوبلازم اول ما بنشوفه بيبقى ازرق صح بعد شوية بيبدأ لونه يتغير يتغير لحد ما بيوصل للون الاحمر طيب والنيوكليس قلنا الكروماتين بيبقى مفتح عن بعضه خلاص والنيوكلياس كبيره بعد شوية بتبدأ تصغر تصغر تصغر تصغر والكروماتين يتكدس اوكي معايا أو ولا مش معايا النيوكلياس ده طيب والكروماتين يتكدس بعد ما كان مفتح عن بعضه يبدأ يتكدس طيب فاكرين دي يعني التكوين الاصطكي اي مش عايزه اجيب السلايد ثاني عشان ما نضيع الوقت يعني طيب طيب يبقى اذا المفروض النيوكليس بتمشي في في خط ماشي اتجاه متوازي مع الهيموغلوبين. يعني وقت ما النيوكليس بتبدأ تصغر في الحجم والكروماتين يتكدس ايه اللي بيحصل الهيموغلوبين بيتحول من اللون الازرق الى اللون الاحمر بالتدريج طيب طيب طب ايش اللي بيصير في المجال بلاستيك بلأني الهيموغلوبين يبدأ يتغير لونه في الخلايا عادي خالص من اللون الأزرق لحاله اللون الأحمر ولكن إيش اللي بيصير في النيوكلس عاد الجاد اللي قلته أخر؟ إيش اللي بيصير يا شباب في النيوكلس؟ النيوكلس من عنه يعني بلاقي اللون أحمر في الهيموغلوبين في السيتوبلازم اللي هو الهيموغلوبين كويس إنما ألاقي ما زالت النيوكلس بدائية في تكوينها كبيرة في الحجم. والكروماتين مفكك وبعيد عن بعض بقول ان في الحالة دي اسمها اسينكروناس ايه اسينكروناس ماتوريشن بين الهيموغلوبين والنيوكليس يعني في عدم تناغم عدم تناسق بين نمو الهيموغلوبين ونمو او, أو نمو السيتوبلازم اللي هو يحتوي على هيموجلوبين ونمو النيوكليس دي ماشيه الهيموجلوبين ماشي في الاتجاه الصحيح بتاع التطور بتاعه انما النيوكلس متاخره عنه معايا مفهوم يا شباب ولا مش مفهوم؟ اي مفهوم ها؟ مفهوم يا احمد مص نص مصر احنا زي ما بنقول لما جبنا الرسمة زي ما بقول هجيب لك. لكم الرسمه ثاني ها؟ det är inte intressant för mig. Så يا شباب. هنا النيوكلاس كبيرة السيتو لونه ازرق. بتبدأ بعد جدا النيوكلاس والكروماتين شايفين بتبطى عن بعض وحس ان انا شايف الفراغات من تحليل النيوكلاس مفرق. ايو كانه حيطة بيبدأ ايش اللي بيسير? النيوكلاس هنا بتجل. اهي بتجل في الحجم. ونفس الوقت بيبدأ الكروماتين دوت جتكلف دس. طبعا الحجم يبقى قطلة واحدة كزا. اوكي? وبيبدأ في نفس الوقت ايش اللي بيصير? يعني اللون بيصير عمالة بالجلب وكروماتينية تكدس. خلاص? في نفس الوقت ايش اللي بيصير في السيتو بلاسما? سيتو كان لونه ازرق. بيبدأ منيه للحمر شوية. الحمر هنا ازرق هو لحد ما هنا. الى حد الماء احمر شوية هنا اللون بقى احمر فهم. خلاص? يبقى ده متناسق مع ده. طيب? طب لو لقيه? السيتو بلاسما ده اللونه احمر. مع النيوكلس الى بيها في الشكل الشكل او هذا الشكل. يعني السيتوب لازمه كده في النيوكلس كبيرة سيتوب لازمه حمارة هود. في النيوكلس كبيرة وكروماتين بدلما هو مكدس كده بقة مفتاحوا هذا الشكل اللي هو الم اقول فيه عدم تناسق وتناغم بين النيوكلس وبين السيتوب ليه ل ladies the هنا اللي بتحكم فيه الأولئ المقلوب بيها المقلوبين. المقلوبين ماشي كويس مشاكل لما النيوكليس اللي بتحكم فيها ايه الدي ان ايه لو في مشكلة في الدي ان ايه هتأثر لي على النيوكليس هتاثر <تصفيق> لي على الخلايا السيتوبلازم ها سيتوبلازم <تصفيق> مشكلته هيموجلوبين حديد و حديد وبروتين النيوكليس <تصفيق> النيوكليس دي, دي مشكلة في الدي ان ايه هتاثر لي على النيوكليس تمام هنا زي ما احنا شايفين طبعا على الفترة هو البروجيكتر مغاير الالوان شوية يعني اللي عندكم لو حادم على الباور بوينت اللي معايا حيلاقي اللي هو مختلف شوية بس يعني ايه على قد ما اللي موجود بقى يعني موجود؟ اه موجود بما زلت اه يا شباب بص بقى في الرسمه الهيموجلوبين بقى بياخد اللون الاحمر ومع ذلك النيوكلياس شايف كبيره في الحجم ومفرقه اوكي نفس الكلام هنا الهيموجلوبين الهيموجلوبين هو خلاص بقى احمر خالص المفروض دي. كيف كده كومبكت كده عامله زي النيوكلياس بتاعه الليمفوسايت لوحده ده هو لكن شايفينها لسه نفس الكلام هنا اوكي يا شباب طيب فبلاقيه بقى نبلان هي... كروماتين من اتنين ايه مفتح ومخرم stable يعني مخرم في كأنه في سوق وكذا طيب despite normal هم مبلوغ بالرغم من ايه بس بقى complete ليهم بقى فيه هم ايه اللي بيدليني على كده؟ اللون الأحمر اللي هم مبلوغين صح؟ أحمر صحيح طبعاً كاشا شباب دي ده اللي بيحصل في المجال الملاصقانية الزيتو بلاس يبقى فولي هموغلوبين ماشي في هموغلوبين بتاعه وماشي في اتجاهه وزي الفولي العيف فين؟ العيف في نيوكلس متأخرة عنه في النمو طيب؟ طيب يبقى اذا الباصل في السيوليتي بتاعنا تجالب لاصل ايه امبير دي ان ايه ستزاع ايه دي ان ايه بيؤدي الى ايه الى ايه دنيفرر ماجوريشن النيوكلس الماجوريتي بتاعتها يبقى متاخره عن السيتو بلازمي اوكي okay. ليه عشان في دي ان ايه انورمالتي انكلودينج في ايه تغيير كروماتين كروماتين ده بالبلاست اوكي معايا يا شباب Bye. في نفس الوقت يبقى في ايه علشان نعرف ان قلنا بيبقى في انفيكتد اريثرو كريتوجليز هو السلف للارثرو كريتوجليز يعني بليء، بليء برضو البومارو نشط جدا، مشغل جدا، بس حوالي مثلا قول 20% 30% من الخلايا اللي تتكون غير صالحة، الكسر وتموت في البومارو. كي؟ ده معناه إن الفك في هذا هو بايز. إحنا قلنا في الأربيسيز مسموح بعشرة في المية، بس إن الفك في هذا هو مسموح بعشرة في المية. يعني عشرة في المية يتكبّنو ويقسّروا أوكي مفهومش مشاكل زادت عن عشرة في المية لا يبقى ما في حاجة مش مزبوط هنا طبعا بيبقى اكتر من عشرة في المية ليه يبقى في عيب في الدي إن إيه تجي الخلية تكبر وتبدأ تضاعف كمية الدي إن إيه اللي عندها وتكبر في الحجم ولسه على وشك انها تنقسم تفشل في هذا الانقسام ليه عشان الدي إن إيه لم يكتمل بسبب ايه? بسبب زي ما هنشوف دي 12 او الفورنيكا <تصفيق> اوكي طيب في مجال دراسه الانيميا كل الخلايا اللي بتنقسم بتبقى زي ايه خلايا الجلد دي بتنقسم ولا ما بتتقسمش انت بتنقسم تحدد اصلا والموكوزا اللي بتبطن المعدة والامعاء بتنقسم وبتزيد يبقى برضه هتتأثر تمام ايه ال الليكوسايتس خلايا برضو تنقسم ومحتاج البيت ويف ومحتاج الفوليك أسل برضه احتيت أسل فيه. يبقى فيه ازا في البوم مارو حلاليانية واحيانا بيها بان سايتوبينيا بان سايتوبينيا يعني ايه؟ يعني وقت الاربسيس نقص فيها الليكوسايتس نقص فيها الكاسترويد فيه. ستاين التراك يبقى فيه مكوزل أتروفي وكلوس سايتس المكوزل اللي بتغطي اللسان في السكن نفس الكلام زين سكن فاين هير لا يشعروا بايه ضعيف او كده ويتصرف و خلايا طبعا خلايا اخرى تاثر طبعا برضو على اسبرماتوجينيس وحاجات دي طيب طيب اسباب بقى الجلد بس تكلم يا شباب هم سببين طبعا. طبعا طبعا ها خلصت كده ااا ميعادنا ان شاء الله يوم الثلاث من الساعة 8 باذن الله تعالى يوم عامر يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله مصر. يوم الاثنين طبعا العمل بتاع